أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك لعنى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله مثبى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 الشقاء <تشقى> الذي اصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد فلح من تذكر <تزكى> وذكر اسم ربه فصلى بل تسرون الحياه الدنيا ولا الصح في صحف صرح